Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات وَمُنَزِّلُ الْآيَاتِ إلَى هُنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَلِيسَ لَنَا رَبُّ سَوَاءَكَ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ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 أَنْتَ تَجْعَلُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِّ عُقُولَنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغَمَمِنَا وَسَائِقَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَى وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين فشولته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آنا الليل واطراف النهار يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمه طيبه خالصه مقبوله مباركه على من قراها وسمعها وامن على دعائها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 11.. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 29.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 ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مساقيل الجبال ومكاليل البحار وعدد قطر الأمطار. Wagadah waraqi' al ashja' wagadah ma a'zlam alaihi alail wa ashraq alaihi anhaar walatuarah minhu sana'un sana' walah ardh ardh walah bahr ma fi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 يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية ربتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ati nufusna taqwa ha Wazak'i ha anta khayr man zekah ha Anta waliya wa mawlaaha Allahumma ahdina li salih al-A'amal wal-A'laq La yahdi illa ant واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاب والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ونسألك من الخير كله عاجله واجله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 والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم إننا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث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 ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين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 Al-Fatihah, berhubungan kita, anda adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah, anda adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah, kita akan berharap ke وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي فناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين